বাংলা মানবতা সমাধান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 الله. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ شهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبؤكم بما كنتم تعملون الله الله أكبر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 আখব আাহো আখবর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 فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا فانضووا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر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 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فُطِبَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ قول الله لو وورؤوسهم لو وورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين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 الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده <سؤال> الله الله أكبر الله أكبر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 জান পরী لَا أَجَلَّ قَرِيبٍ فَاصْدُقُوا وَأَكْمِلُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله আসলামালয়াই তুমার রহমতাম্মলাম তুমার রহমতুমা আসলাম রহমতুম আসলামালয়াই তুম রহমতাম হলে শ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এই বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে कुरान भोजवार जन्ए ज्ञान रखा जरूरी জানতে হলে দেখুন উন্মূল কুরান ও ইসলামী প্রতি জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয়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 शाइाबुर रहमान मदानी आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिसा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 سَبِبح لللههِ م فيِي السماواتِ وَما فِي الأررضِ لَهُ الْ المُكُوَ لَهُ الحَمْدُ وَوهو على كُّ شَي قدير هو الذي خَلَقكُم فَموكُم كَافِروا وَموكُم مُؤْمنِ واللهُ بِماَا تعمدونَ بصير. خلق السمواتِ والْأَرضَدِ الحّ وَصَّكمُْ فَأَحْسَنَ صوَكمْ وَإلَه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نَبَأُ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات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 فَآمِنُوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفرر عنْه سيئاتِه وَودخِله جَّات تجريل تحت الأنهار خالدينِ فيها خالدينَ فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن توليتم, فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين الله لا لا إله إلا هو وهو الله لا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 لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد أبنى لك الحمد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 সরাই তুমার রহম তুমারাই তো আসলাম তুমার রহমদ আসল কার মাধ্যমে অহের মাধ্যমে যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন আসালাম যে জন্য ব্যবহার করছেন সেই জন্য ব্যবহার করতে তুলে ধরার নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপন